الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين القاهرين لعل الأفضل أن نلخص أولا موارد الاستثناء استثناء بيع وجواز بيعه ثم نعود مرة أخرى إلى بحث أكثر تعميقا لتلك الموارد على أساس عقد تنبيهات حتى مدقق أكثر في ذلك ولكن أرى أنه قبل الشروع في بحث الاستثناء أشير بعنوان مقدمه إلى مطلب وإن كان هذا, هذا الشيء الذي يشير إلى أيضا مكانه الأصلي كتاب الوقف بحثنا الآن خب ليس في كتاب الوقف فإنما فقط بحثنا حول مستثميات في الوقف مو أكثر من هذا فالبحث الأصلي للمقدمة كتاب الوقف لكن لا بأس بالإشارة إليه في المطار تلك المقدمة عبارة عن أننا إنما نريد أن نبحث مستثنيات الوقف في وقف دائم أو في وقف منقطع قبل انقطاعه تعلمون أن الوقف على قسمين على سبيل الاجمال هذا مسلم وإن كان وقع الخلاف في دائرة الوقف المنقطع لكن إجمال أصل أن الوقف قد يكون دائم وقد يكون منقطع هذا لا شك في الفقه المثال المعروف للوقف المنقطع المنقطع الآخر عباره عن الوقف لشخص ولعقبه وذريته ثم قد تنتهي ذبيته وينقطع عقبه فالوقت ينتهي لا محاله هذا منقطع الى اخر هذا افلها وهناك كلام في انه هل يمكن افتراض اكثر من هذا او لا خب هنا حينما ينقطع ينقطع الآخر بقدر ما نؤمن بإمكان الانقطاع لا شك أن الوقت يرجع إلى الواقف يعود إلى ملك الواقف هذا لا شك فيه وإذا عاد إلى الواقف إن كان الواقف حياً يبيع هذا خارج عن بحثنا لأنه هذا بيعه نتيجة انتهاء الوقت وإن كان ميتا ورثته يبيعونه وهذا خارج عن بحثنا أنا هنا نبدأ ذاكر مثالين للوقف المنقطع الآخر اولا لو كان البيت وقفا لفلان وعقبه هذا المثال المعروف ومات فلان من قطع عقبه فالبيت يرجع إلى الواقف أو ورثته فحديثنا عن جراس بيع الوقف يكون بالنسبة لما قبل هذه الحالة ثانيا المثال الآخر لو أوقف البيت على الزيت من دون عقبه وهل هذا جائز أو لا خلق دحته المفصل ليس هنا اني أقفه على زيت اصل لا أقف على عقبه إنما أقفه على زيت تماتر زيت الوقف بناء على صحه ذلك الوقف يعود الى الواقف يرجع الى الواقف او الى ورثه الوقف فيكون البحث في الاستثناء خاصا بما قبل ان يموت زيد واشير الى الوقف على زيد ليس حبسا هذا جغال هذا ليس الأخفا وقف على زيد يعني حبسه على زيد. كتاب الحبس موجود في الكتب الفقهية الواقف والحبس والسكنة والعمرة العناوين الموجودة في الكتب الفقهية وفي الكتب الروائيه أيضا هذا ليس حبسا فإن الحبس له معنى آخر الخابس معناه أن العين لم تخرج من ملك الحابس من يحبس بيته على شخص أو على مشروع مدة وجود ذاك المشروع هذا البيت لا يخرج أصلاً من ملك الواقف وانما خبس منافعه على الجهة المعينة أو على الشخص المعين. فإذا مات لا شك أن هذا وقبل انتهاء مدة الحبس لا شك أنه ينتقل البيت إلى وارثه لأنه ملكه يرثه وارثه. نعم يبقى الحبس للمدة التي هو حبس. أو لمشروع الماء ما دام المشروع مثال باقيا أو لمدة إلى هو يعين يبقى صار نفعول لكن العين تورى خب يبقى تبقى أن نشيرهم إلى ما دمنا نتكلم في هذه المقدمة خل نشيرهم إلى هذه النقطة وإن كان أيضا محل الأصل ليس هنا محل الأصل كتاب الواقف النقطة التي أن نريد أن نشير إلى هي أن الوقف المنقطع الاخر الذي فيه دوام عرفي كان وقف على زيد به خب هذا لا شك أنه صحيح ولم يقعد خلافه فيه أما المثال الثاني الذي مثل مثلنا به فهو الوقف على زيد هل يصح هذا الوقف؟ ماذا يقال لا يصح هذا الوقف لأن هذا خلاف الارتكازي أو رفي أو القائم على أبادية الوقت، مقطع على زير هذا بعد كل أبادية مبي، الصح على عقله صح إلى النوع من الأبادية، لكن على زير كل أبادية مبي، إذن يقال أن هذا الوقت باطل نحن نناقش في في الأبدية بهذا المعنى والمطلان بذلك نقول الأبدية التي يدعى أنها وفق أو السيرة أو الغرف المتشافعي أو الغرف العقلائي هذه الأبدية التي يدعى التي تدعى هذه الأبدية عباره عن مسألة السنين يعني يقال واحد يقول وقفت بيتي عشر سنين يقول هذا خلافه الانتقاص في الحبس ما مقمن في الحبس اللي العين ما تخرج من ملكي انا الواقف انا الحابس مقمن احبس بيتي عشر سنين على زيد او على المشروع الخيالي لكن في الوقت ما عدتش فالأبدية المرتكزه لو قلنا بها إنما هي بهذا المقدار بمقدار أنه لا يكون محدد بسنين لا أكثر من هذا بلي. مثلا يقال يدعى انه الوقف بالارتقاء العرفي أبدا ما حتى ألف سنة قد ما يقال طبعا وجدنا نصا خاصا ورغم أنه الآن هو محل بحث لكن هالمقدمة مقدمة الشغلة دي خلنا بحث المختصر من هذا وتحقيقه والجزم به والإفتاع به نؤجل إلى إن شاء الله لو أن الله وفقنا يوم يوما لبحث كتاب الوقف وجدنا نصا يدل على جواز التحديد بسنينهم بس نقبل هذا النص نطرح أن انا الذي وجدته افتى وثق هذا الناس السيد الروحاني حفظه الله الموجود حاليا السيد محمد صادق الروحاني رأيته افتى في كتابه بصحته الذي يقول ما كنت معي والنص موجود والنص ما يلي صحيحه علي بن مهزيال قلت لهم روا بعض موالك من آباء عليهم السلام أن كل وقت إلى وقت معلوم هذا غير ذك غير ذيك اللي كان بوقت معلوم وبحثنا حول معنى الوقت المعلوم اعتمدنا اعتمد عليه هذا غير ذكر الروايات هذا المفهوم نحملها على ظاهرها كل وقت إلى وقت معين يعني إلى, إلى عشر سنين إلى خمس سنة المفضل نحملها على ظاهرها لو بعض عليه السلام أن كل وقت إلى وقت معين فهو واجب على الورثه يعني لو انني وقفت بيتي لمئة سنة أو لعشرين سنه ثم متتعامة ان الواقف متتعامة هذا واجب على الورث الورث ما يقدرون يتخلفون الى ان ينتهي هذا الوقت خب يعود الموقوف الهم لكن ما, دم ما دام الوقت ما منتهي واجب على الورث وكل وقف الى غير وقت اما اذا قال وقفت اشكول وقفت اشكول وقفا دائما وقفا مده وما هي المده اذا كان وقتا إلى وقفا الى غير وقف جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة ما دونت انا حين وانا عرفت كيف جعلته في سبيل خير كده. لكن حين ما متت يعود الورثة وأنت أعلم بقول آبائك يقول للإمام وأظن أن الإمام والإمام الحسن العسكري أظن بخلينة علي بن مهزيار أظن هو الإمام الحسن العسكري فكتب عليه السلام هكذا هو عندي قال نعم أنهم نفس الكلام الضميز هذا سير الروحاني على الله استدل بعد الرويه على انه حتى بالتحديد سنين هم ممكن هذا نورمال على التحديث زي الخيانات يعني بس ما قلت يعني خلاف الضار تحديث قلنا اصلا التحديث يختلف هويته عن الوقت التحديث معناه أنه لا زال البيت ملكي ان الحبس ما يخرج الحبس ما يخرج من بيت الملك وانما الحبس يعني تحفيز المنافق الحبس معناه تحفيز المنافق بخلاف الوقت الوقت حتى الوقت المؤقت إن سنن به هذا الوقت حين ما يخرج من الملك وطا بمو هناك اذا انتهى الوقت يعود إلى ملكي بناء على الإيمان بذلك في الوقت المعطفين يعود إلى ملكي. هذا على كل حال المقدار الراجع إلى بحثنا هو المقدار وهو أنه بغلاء ما نؤمن به من اللقف المنقطع هل منقطع حتى بسنين يمكن او قول لا السليم ما يصيد انما الموقف عليه اذا او محل انتهى ينقطع الوقف او قول ان الموقف عليه يجب ان يكون له دوام عرفي مثل زيد وعقبه ايش ما قلنا في محله الكلام هنا هو هل مثلا نقول, نقول, نقول نحن بحثنا في الوقف الدائم او في الوقف المنقطع قبل ما ينقطع اجمالا هذا المدار نثبت هنا وبعد ذلك خل نجمل البحث عن موارد الاستثناء انا موارد الاستثناء ذاكت مورد اربعه موارد او خمس موارد انا ذاكر طبعا اذكرها ك كفهرسه واشير الى دليلها على اجماع ثم لو ان الله وفقنا فبعد التقطيل لاننا احنا على اضواب التابعي الان اليوم اليوم غد اليوم أمه ها اليوم وغدا ان شاء الله نبحث ثم نعطل البحث إلى آخر صفر إن شاء الله حسب ما هو معلوف في الحوزة العلمية أن العشر الأخيرة من الصفر الدروس كلها معطلة نحن امتبعا للحوزة نعطل خلال هاليومين ندرس المقدار اللي بيدنا إن شاء الله ثم نعطل إن شاء الله الموارد التي أنا أحصيتها هذا اولا لو خربت العين الموقوفة بحيث لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها مع بقاء العين لا يمكن الانتفاع بها فتصل النوبة إلى التبديل بس انا هنا إلا تصل النوبة إلى التبديل يعني إن أمكان هل هذه العين التي لا يمكن الانتفاع بها مو اصلا يدبو بره ويكونون هذا بعد خرج عن كونه مقفل لا يبدلو يبيعوه ويشترو فتشي اما باضافه ثمن عليه اذا رادوا او لا يشترو فتشي اقل فتشي ارخص ويستفيدون من نفس نفس الصفات في الوقت فعلا انا هكذا كاتب تصل النوبة الى التبديل ببيع هذه العين وشراء ما ينتفع به مثاله الحيوان المدبوح وقفت هذا الحيوان ثم ذبح أستاذ ذبح أفرضوا ذبح أو لا رأوا أنه مريض يموت. قالوا خل نربح على اللحم اللحم لا يحرم والجذع البالي جذع الأشجار الموقوفة بلت إذا يبقوا أصلا يضر الأشجار هذا لابد من قطعها. والحصير المخرق الحصير كان وقف إذا خرق شخص عاص اجى خرق أو لا اخترق بسبب من الأسباب غير عندي أفرد فهذه إن أمكن بيعها وأن يشترى بها إما بإضافة مال عليها أو لا من دون إضافة اشترى باشي اخصر واغال يجد البيع هنا والدليل على ذلك الدليل الذي سأنا اقمت هنا قبل ما ننتقل ان شاء الله الى البحث المفصل نستخص الادلة نرى انه اي دليل من هل الادلة يصف انا هكذا أقمت الدليل. قلت أنه الدليل هو أن وقف الواقف كما شمل العين شمل المالية. الواقف عندما قال وقفت هذه الأشجار أو وقفت هذا الحيوان هذا الطلي. وقف العين ورمنا وقف المالية ليس فقط وقف العين ومتهم مع المالية ورфан يفهم أنه وقف العين ووقف المالية فالعين إذا تلفت والمالية تلفت يعني بمنظر من يدرس يتبين في الهدف المقصود والمالية الماليه موجودة ولو بمقدار أقل فالوقف صار المفعول بقانون الوقوف حسب ما يوقفها أهلها هذا القانون خبحثنا وروايتها كانت تم الوقوف حسب ما يوقفها أهلها فبمقتضى نفس الوقوف حسب ما يوقفها أهلها نثبت أنه يباع هذا أو على الاقل يجوز إن لم يكن يجب أصلا يباع هذا ويستفاد من ماليته هذا المورد الأول المورد الثاني اختلاف شديد بين الموقف عليهم بنحمن يحتمل اداؤه إلى تلف النفوس والأموال فيسوغ البيع، ولو لم يشترق الواقف ذلك فسا يجب أن ينتهي إلى تلف النفوس أو تلف الأموالهم كافي هذا يجب أن نلحظ الدليل بها. مدى سعة الدليل الدليل على ذلك رواية هذه بعد دليل على ذلك تعبدي رواية من الإمام المعصوم سلام الله عليه الرواية ما أدع الرواية السابقة ما أنضتكم عنوانه تردون أنضيكم يا الرواية السابقة ما صحيحة علي بلمهن زيارة البصائر المجلد, المجلد التاسع عشر بحسب طبعة آل البيت باب سبعة من الوقوف الصدقات الحديث الأول صفحة مئة وإثنين وتسعة وعشرين والكتاب عم جاي بيوري إذا تردون أطلع لكم من الكتاب لا ما تردون خد انتم تراجعوا الان نرجع الى ما انتهينا اليه في موضع في مورد اختلاف الش الاختلاف الشديد الذي يخشى بسببه تلف النفوس والاموال فيسوغ البيع ولو لم يشترط الواقف ذلك الواقف ما شرط فيه ضمن صيغه الواقف انه اذا صار اختلاف شديد بي مثلا لكن من دون الشاق الواقف تعبد هذا التعبد والدليل على ذلك مكاتبة مكاتبه علي بن مهزيار كتبت اليه ان الرجل ذكر ان بين من وقف عليه ما هذه ضيع اختلاف وقف هذه الضيعة على البستان مثلا أو هذه العرض أو البيت على فئة على جماعة لكن بينهم اختلاف اختلافا شديدا وإنه ليس يأمن بتفاقم ذلك بينهم بعده يقول ما دمت أنا الواقف موجود أنا ما أخليهم يتصاربون. على كل حال أنا الواقف موجود أنا أبوهم كانوا أو. على كل حال أو باعتباري هو الذي وقف يحترموه يقدروه ما يتصاركون بينه. لكن يقول خبر أنا أموت والاختلاف شديد بينهم لا أمان أن يصل لا تقاتل ليس ب... ليس يأمن من تفاقم ذلك أو من أن يتفاقم ذلك بينهم بعده هذا صفحة 188 ليس يامن ان يتفاقم ذلك بينهم بعد فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف يخاطب الامام أنه إذا أنت تسمح وتجيز أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف, ما وقف له من ذلك جزء منه يعني يقسم بين الموقف عليه ولعل الله أعلم أقول لعل هذه الرواية هم تشهد للوقف المنقطع الآخر يبدو لعله الله أعلم أنه كان وقف على هذوله أربعة الخمسة الأخوة مثلا مو على ولا ولهذا يقول ويدفع إلى كل إنسان منهم ووقف ما وقف له من ذلك وقد يكون لا، لا هذا قد يكون كان على عتبة همات لكن ما دام خاف الاختلاف التقاتل يقول خل نقسم بيناتهم خل يأكلوا يثي لا يقع يقعوا في مشكله على كل حال النساء سواء كان دليلا أيضا على لغفل منقطع الآخر أو لا المهم فعلا هذا أنه بني فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم وقف له من ذلك أمرته إيه يا إمامنا هم هو هذا الوقف يبيع قبل ما هو يموت فكتب إليه بخطه وأعلمه وأعلمه يعني قلت وأعلمه أن رأي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس فهل هذا تخصصوه بتلف الأموال والنفوس لأن الإمام ما كذا علل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس أو لا تطلقوه باعتبار قوله إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل هل تفهمون بقرينة الجمع السابق إطلاقا يعني كل اختلاف موجب للفساد يصحفه البيع هالشكل تفهموا الإطلاق أولى تخصصوه بفرض خشية تلف النفوس على كل حال فهذا هو المورد الثاني من موارد الاستثناء كتاب الوقوف الصدقات الباب السادس الحديث السادس صفحه مائه <تصفيق> الواقف موجود. الواقف موجود لكن خب هو بعد ان وقف خرج عن ملكه الواقف في متن الواقف يشترط ما يريد لكن بعد ذلك خمسين يشترط وانت وقفت خلاص حتى لو كنت متوليا خمسين المتولي يعمل ب احكام لا مو اكثر من هذا اما انه الان يصير بناء يقول خب سما لا ماشيل صار خل نبطل الوقت منو أنت عا تتغلب الوقت خرج من ملكك فاا فل... فإنما الرواية رواية صريحة صعبة نأخذ بيها إيه يعني النقطة هذه فلو أفرضه مجد لكن هم الورثاء حصل أو أو لا تقول ورثاء الموقوف عليهم أحسوا أو, المد... أو المتولي الشرعي الوقف لا المتولي المتولي إما أن الواقف معين له في صيغة الوقف متوليا أو على الأقل المتولي الحكم الشرعي إذا الواقف ما معين متوليا فالحكم... فالحكم الشرعي هو المتولي فالمتولي رأى أنه هذا يؤدي إلى اتلاف النفوس والأموال خب يدخل في هذا حتى وإنه لم يكن الوعى تفحية بس هذا هذا اكو اجتهاد من قبل الشيخ الصدوق رحمه الله انا طرحت كاحتمال بس ما جزمت به. الشيخ الصدوق جازم بي قال الصدوق هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ولهذا يقول خلي يبي لكل خصته يعني هذا راح يصير دليل على صحه الوقت المنقطع الاخر ولو كان على وعلى اولادهم ومن باعت على فقراء المسلمين لم يجوز بيعه ابدا هذا كلام الشيخ الصديق الشاعر يقبل بهذا ما يصل المعاشر اذا ما ننسى هذه النقطه بعدين حينما نريد ان ناخذ بتفاصيل الكلام ينبغي ان نبحث النقطه انه هل هذا الاستثناء مخصوص بما اذا كان هم الموقف عليهم مو عقبهم فبعد ذلك الى ان يرث الله الارض اما اذا كان ذاك الشكل هذا اهم نقطه ينبغي ان نقف دونه الآن فعلا نقتصر على هذا الإجمال وبعد ذلك يجب البحث عن كل الخفصيات ينبغي أن نبحث إن شاء الله إن شو سوء الوقت صار على وشك الانتهاء المورد الثالث من موارد الاستثناء شرط الواقف الواقف هو في صيغة الوقف شرط قال اذا صارت المشكلة الفلانيه اذا احتاجيته بيعو خب هنا هذا ايضا يحكم بجواز البيع هنا بدليل الدليل على جواز البيع هنا نفس الوقوف حسب ما يوقفها اهلها الوقوف حسب ما يوقفها أهل اهلها هذا الوقت هكذا شرط وقفت بهذا الشكل انه بيع اذا إلى الى بيع يمشي هذا المورد الثالث والمورد الرابع ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب مو خربان يعني مو مثل المورد الأول قلنا الطلي دبخ أو الجذوع قطعت أو الحصيف خرق مو هالشكل ولكن دا يؤدي إلى الخراب إذا يبقى هذا بيته إذا يبقوا بعد سنتين يخرب بعد الشيء يسقط عن الانتفاق فأيضا يمكن أن يقال أنه في هذا المورد يجوز بيعه بنفس الدليل بدليل ما قلنا من أنه هو في الحقيقة أوقف العين وماليتها الآن دار الأمر بين أن العين تبقى إلى أن تنتي والمالية هم تنتي أو على الأقل نحتفظ بالمالية فنفس الوقوف حسب ما يوقفها أهلها يشمل ويدل أنه هذا وقف هم العين وهم المالية وما ممكن الاحتفاظ بينما معه فعلى الأقل يجوز نعم هذا يختص بآخر أزمنة إمكان البقاء يعني إذا أكو بعد فتح خمس سنين وقت إلى أن يخ... يخرب خلف بعالا بقي إلى أن يضيق الوقت أو إذا أكو شفت أنه لا ضاق الوقت يعني الآن يشترى بعد خمس سنين أو بعد أربع, أربع صين ونص ما حد يشتريه بعد ما يعتنى به خلق قد نقول أنه خلق حاصة أنه إلى آخر أثمنة إلقاء البقاء يجب أن نبقي لأن الدليل ما يشمل هذا مدة زمان إلقاء البقاء هذه أظن صارت أربع موارد موارد خامس محل كلام محل بحث أنا هم تعبت أختصر على هذا المدار هذا سيكون آخر بحثنا إن شاء الله وندرس ثم نؤجل تكملة البحث إلى ما بعد الصفر إن شاء الله